اللهم ربنا لك الحمد م ن السماوات و م ن ا ل أ ر ض و م ل أ ما بينهما و م ن أ ما شئت من شيء بعد أ ه ل الثناء والمجد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إ ن ا ن س أ ل ك ب أ ن لك الحمد لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت يا ح ن ا ن يا منان يا ب د ي ع ا ا ل س م و ا ت و ا ل أ ر ض ي ا ذ ا الجلال و ا ل إ ك ر ا م ي ا ح ي يا حي ويا قيوم ن س أ ل ك ب أ ن ن ا نشهد أ ن ك انت الله لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت ا ل أ ح د الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد في ا ل أ و ل ي ن اللهم صل على محمد في ا ل آ خ ر ي ن اللهم صل على محمد في الملا الاعلى إ ل ى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أ و ل ه ا و آ خ ر ه ا ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أ خ ر ن ا وما أ س ر ر ن ا وما اعلنا وما تعلم به منا ربنا ظلمنا أ ن ف س ن ا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا بلغت ذنوبنا علينا ل س م ا ء فاغفر لنا ربنا أ س ر ف ن ا على انفسنا ف ا غ ف ع لنا اللهم إ ن ا نستغفرك من كل ذنب انتمنا منه ثم عدنا إ ل ي ه ونستغفرك من كل ما وعدناك ولم نوف به ونستغفرك من كل ذنب فعلناه في ظ ل م ة الليل أ و في و ض ح ا ل ن ه ا ر ا ل ل ه م ارزخنا ق ب ل ا ل م و ت توبة وعند ا ل م و ت ش ه ا د ة وبعد الموت ج ن ة و د ع ي م ا نعوذ بك من أ ن تتركنا في سكره او أ ن ت أ خ ذ ن ا على غ ر ة أ و أ ن تجعل موتنا فجاه اجعل خير اعمالنا خواتيما وخير أ ي ا م ن ا يوم ان نلقاك اختم لنا ب خ ا ت م ة ا ل س ع ا د ة أ ج م ع ي ن اللهم اغفر لجميع م و ت المسلمين الذين شهدوا لك ب ا ل و ح د ا ن ي ة ولنبيك ب ا ل ر س ا ل ة وماتوا على ذلك يا رب العالمين ا ل ل ه م اغفر لهم و ا ر ح م ه م و ع ا ف ه م وعفو النابلسي ز ه م ا إ ح س ا إ ح س ن ا ومن ئ ا عفوا وعفرانا ت ن أ ز ل ع ل ى و م الاسلاميه و اللهم ف س ح ة و ا س ر ر و ا ل ل أبدلهم د ارحمنا ا خيرا من دارهم وأهلا خيرا اللهم ر من من أهليهم إ ذ ا صرنا إ ل ى ما صاروا إ ل ي ه تحت الجنادل والتراب وحدنا ارحمنا اللهم إ ذ ا ما و س ل و ن ا ارحمنا اللهم إ ذ ا ما كفنونا ارحمنا اللهم إ ذ ا ما في التراب وعرونا إ ر ح م ن ا حين يهان علينا التراب وحين ينسانا ل أ ه ل و ا ل أ ص د ق ا ء إ ر ح م ن ا حين لا يزورنا زائر ولا يذكرنا ذاكر اللهم ارحمنا حين تزل الاقدام وتنقضي الاجال وتنقطع ا ل أ ع م ا ل السؤال ن س أ ل ك ث ب ا ت عند السؤال نسالك ث ب ا عند السؤال اطنق السنتنا ربنا الله أ ط ل ق السنتنا كتابنا ا ل ق ر آ ن أ ط ل ق السنتنا ديننا ا ل إ س ل ا م و ه م انطق السنتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ن س أ ل ك الثبات في السؤال يا رب العالمين اللهم حرم أ ج س ا د ن ا على النار حرم جنودنا على النار أ ع ت ق رقابنا من النار أ ع ت ق رقابنا من النار لا تجعلنا وقودا للنار لا تجعلنا حطما لجهنم لا تشوه خلقنا من ا ارحمنا وارحم من النار. اللهم وارحم وأمهاتنا آباءنا من ن ا ا ر ل أ ع ت ق رقابنا في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة عبيدك سوانا كثير ولا رب لنا إ ل ا أ ن ت يا رب العالمين اللهم انت العواد ب ا ل م غ ف ر ة ونحن العوادون بالذنوب فارحمنا ر ح م ة و ا س ع ة من عنادك اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب د ع و ة المضطرين رحمنا الدنيا و ا ل آ خ ر ة ورحيمهما أ ن ت ترحمنا فارحمنا ر ح م ة تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم انا نسالك في هذه الليله من النعمه تمامها ومن اللهم ع ص م دوامها ومن ة ا ر ح م م ة ش و ل ا و ن العيش أرودة ومن العمل أروده كن لنا ولا تكن علينا اختيار ا ل س ع ا د ة اجالنا اجعل إ ل ى رحمتك مصيرنا اسمك س ج ا لعفوك على ذ ن ن و ب اللهم من ع ي ن من ا اصناح التقوى زادنا ا ت وفي دينك ع ا ا توكلنا د وحدك ن وعليك و ت انا د اللهم إ نعوذ ا ن بك من الفقر إ ل ا إ ل ي ك نعوذ بك من ا ل ث ق ة إ ل ا بك ومن الرضا إ ل ا عنك ومن التوكل إ ل ا عليك ومن الطلب اللهم و ق ف إ ا على ب نعوذ بك من أن نقول ز ر انا أو ع ش ف ج و ر أو أ نعوذ نكون بك من المغرورين اللهم إنا ن بك اللهم بك من ف ج ا ء ة نقمتك نعوذ بك من زوال نعمتك نعوذ بك من حلول سخطك نعوذ بك من أ ن نذكر بك وننساك أ و أ ن نخوف منك ونجتلى عليك أ و أ ن ندعو إ ل ي ك ونفر منك اللهم لا تجعلنا من الذين يقولون ما لا يفعلون لا تجعلنا من الذين ي أ م ر و ن بالمعروف ولا ياتمرون لا تجعلنا من الذين ينهون عن المنكر وعن أ ن ف س ه م هم غافلون لا تجعلنا ممن قلت فيهم وخدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء ج ع ل ن ا من هؤلاء ولا ممن قلت فيهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم ي ص ه ر به ما في م ط و ن ه م و ا ل ج ن و د ولهم مقامع من حديد لا تجعلنا من هؤلاء ولا م م ا قلت فيهم وهم يصطلحون فيها ربنا اخرجنا نعما صالحا اللهم لا تجعلنا من هؤلاء ولا ممن قلت فيهم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أ ط ن ا الله و اللهم ا ر س و ا ل ل لا تجعلنا من هؤلاء اللهم حرم اجسادنا على النار حرم دماءنا على النار ا ل آ ن يا رب العالمين ا ل آ ن يا رب العالمين ا ل آ ن يا رب العالمين اشملنا برحمتك ا ل و ا س ع أسبع علينا نعمتك、الواسعة. اللهم و ا ا س ع ة ل انظر إ ل ي ن ا نظره رضا لا تغضب علينا بعدها ابدا لا تعذبنا بعدها ابدا نسالك نعيما لا ينفد وقره عين لا تنقطع ولذه النظر الى و ج ي ك الكريم والشوق إ ل ى لقائك من غير ضراء مضر و ل م و س و ة ه ا ل ن ا ب ز ي ن ة ا ل إ ي م ا ن ل ج ع ل ن ا ا ه د و م ه ت د ي ن ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك م ر ا ف ق ة النبي م ح م د ف ي الجنة م د ع ن ا بصحبة ب ن ي ء الله ج ن ة ا ل م ل ا تصرفنا عنه في عنه ا ل آ خ ر ة ا س ن ا من يدي الشريف شركه ب الهدى شركه ب ع د ه ا أ ب د ي ا ت مضمون ا به م خ ا ع ي ن به مقتدين به مقتدين اللهم ع ن مقتدين ا ا به انا ل ل ح ق به في ا ل ج نسالك في هذه ا ل س ا ع ة ا ل م ب ا ر ك ة يا من لا يرد سائلا يا من لا يزداد على ك ث ر ة السؤال إ ل ا تفضلا اللهم لا ت د ع ل ن ا في هذه ا ل س ا ع ة ذنبه اللهم لا ع ا ب النار والمسلمين ل ل ا غفر له ولا عيبا الا سترته ولا عاصيا الا هديته ولا تائبا الا قبلته ولا مبتلا الا عافيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ظالما الا قهرته اللهم ارفع م ق ت ك ر وغضبك عنا لا ت س ل ط ع ل ي ن النابلسي من ا للعلوم الإسلام من الاسلاميه ن ع اسماء تهده ب ن د الله م الحسنى دينك ا اللهم ي ي ب غ و اجعل في فأكثروا فيها الفساد الأرض عليهم اللهم ربنا سوط فصب عذاب تدبيرهم تدميرهم رد كيدهم في نحورهم خذهم ب أ ي د ي ن ا و أ ي د ي المؤمنين رد إ ل ي ن ا المسجد ا ل أ ق ص ى ا ل أ س ي ر رد إ ل ي ن ا المسجد ا ل أ ق ص ى ا ل أ س ي ر اعظ تحت رايات ا ل إ ي م ا ن وصيحات التكبير و ذ ل ن ا اللهم قبل موتنا ب ا ل ص ل ا ة فيه اللهم ثبتنا على ما هديتنا اليه, ثبتنا على ما هديتنا إليه ثمتنا على ما هديتنا إ ل ي ه يا مقلب القلوب ثمت قلوبنا على دينك صرف قلوبنا إ ل ى طاعتك نعوذ بك من ا ل م ع ص ي ة بعد ا ل ط ا ع ة نعوذ بك من الشك بعد اليقين نعوذ بك من الغوايه بعد الهدى نعوذ بك من العمى بعد ا ل ب ص ي ر ة اللهم ربنا لا تذر قلوبنا بعد اذ هديتنا وهم لنا من لدنك ر ح م ة انك انت الوهاب اللهم ادم علينا نعمتك بعد رمضان أ د م علينا قيام الليل بعد رمضان أ د م علينا صيام النهار بعد رمضان أ د م علينا الصدقات بعد رمضان أ د م علينا الدعاء بعد رمضان لا تردنا على اجمالنا بعد إ ذ هديتنا ل ا ت ح ه م ن اغفر ذنوبنا ع ل ا ت ص ر ف ن ا ب ع د أن آ و ي ت ن ا يا ر ب ا ل ع ا ل م ي ن ه في الدعاء و م ن ك ا ل إ ج ا ب ة و ه ذ ا الجهن ع ل ي ك الاخره ت ل يا ب دعاءنا و رب رجاءنا واغفر ن و ذ ن العالمين ربنا ا ت ا في الدنيا حسنه وفي ا ل آ خ ر ه حسنه وقنا عذاب النار و ص ل ل ل ه م على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم